يَوْمَئِذٍ نَسَىٰ ثَقَلَ عَمَلِهِ ۖ وَكَيْفَكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا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 وَإِنْ عُصِتْ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونْ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَاسْتَغْفِرْ لِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُ من جنات وعوم وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانت ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا مِنَ المصرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه 117. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 118. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم 119. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 110. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 111. ما خلقنا السماوات والأرض 118. ولكن أكثرهم لا يعلمون 119. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 110. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم 119. طعام الأثيم 110. كالمهلي غلي في البطون 111. كغلي الحميم 112. خذوه فاعتبوه إلى سواء الجهيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم 129. إن هذا ما كنتم به تمترون 120. إن المتقين في مقام أمين 121. في جنات وعيوم 122. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقون